ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاهم العذاب ولولا أجل مسمى لجاهم وَلا يَأتِيَّهُ بَغْْتَتَ وَهُم لا يَشُون وَلاَا يَأَّّهُ بَغُتتَون وَهُمْ لا يَشُون يَْتَاجِونكَ بِالعَذاَابِ وَإَِّ جَهَنَّ مَ لَمُحييقَةُ بِالكَافِي يَْاجِونكَ بِالعَذاَابِ وَإِن جهنم لمحيطة بالكافرين لمحيطة بالكافرين يوم يغشاه العذاب من فوقهم ومن تحت أردلهم ويقول ذوكم ما كنتم تعملون يوم يغشاه العذاب من فوقهم ومن تحت أردلهم ويقول ذوكم ما كنتم تعملون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 إلينا ترجعون ان إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم بون انهم من الجنه غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم في الجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ قَالِبِينَ فِيهَا نَعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ نَعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اتلا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم وهو السميع العليم وَل إِن سَألتَهُم منْ خَلَقَ السَّمواتِ وَالأَضَّ وَسَحقَرَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لَا يَقولُول الله وَولَئِن شَأتَهُم منْ قَلَقَ السَّمواتِ وَالْضَّ تَخقَرَ الشَّْتَ وَالْقَمَغَ ل يَكُول الله بَأَنَّ يُفْتَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ نعم الله في كل شيء عليم ولا ان سالتهم ما نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها لا الله ولا ان قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا